وجلاء حزني وذهاب همي رب أعني ولا تعن عليا وانصرني ولا تنصر عليا واهدني ويسر الهدى إلي وانصرني على من بغى عليا رب جعلني لك شكورا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواع إليك مخبتاً أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لها الله أكبر الله أكبر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 La ilaha illa Allah. Saw, qalsalilu saw saw suva kama ilat sure Allah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 جَوْمَ بَعِيد ما عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيج أَفَلَمْ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 تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا بي جنات وحب الحصيد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 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنتم منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد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 وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القياء في جهنم كل كافر عنيد من ناعل الخير معتد مريب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 ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء Falou. Oh.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 نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب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 <تصفيق> نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف عيد الله أكبر الله Roba Wow!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 كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال